على الأرائك يوهمون هل فوم بل كفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقتنا فيها وتقلت وأدنت لربها وحُبّت يا أيها الإنسان إنك كذب حن إلى ربك كذب حس ملاقيه فأما من مُت يكتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير ويمن إلى